بسم الله الرحمن الرحيم حم من عين كريم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن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 عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وتنذر يوم الجمع لا ويب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة وراء حِدَّةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَاكَ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه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 كُنْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ في ٱللَّهَ ما استجيب له حجة باحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه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 فانك هو الفضل الكبير فانك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسأنكم عليه اجرا الا الموده في القربى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 وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعمن الصانحات ويزيدهم من فضله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 وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وانا اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما يجادلون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 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا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 مَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيَّ خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِ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 سَنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظا إِنَّا لَكَ إِلَّا البَلَاء وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ نَبِيٌّ بِشَرِيكٍ إِن يَتَكَلَّمُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ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 صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأرض